أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الله كان عليكم رقيب يوم ترون الناس جميعا فكل من ما أرضع وَإِذَا ظَلَمُوْا نُذَاكِرُهُمْ اَمْلَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ بِالنَّاهِرِ غَيْرَ عَيْنٍ وَيَتَّبِعُ الشَّيْطَانَ كتب عليه أنه من عَلَى وَجْهٍ ثُمَّ مِنْ, من مُغْضَضٍ ثُمَّ مِنْ, من مُغْضَضٍ مُخْلَقٌ وَغَيْرِ مُخْلَقٍ لَبِينَ لَنَفْسٍ وَالْقِرْبُ فِي أَحْيَانِ مَا نَشَى وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ من, مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أُذُنِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ تَأْثِيمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ فَإِذَا أَنزَلْنَا لَنَا عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَتْ وَرَبَتْ وَأَنْفَقَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَكِي ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ رَبُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ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 أن الناس يعبون الله على حكم، فإن أصابه خير من أننا، وإن أصابه في الدنيا من قدر عدل وجهه قصر الدنيا والآخرة، ذلك هو مسران. بسلمنا ووجدنا عشرين إن الله يدخن لدين أمامه ومن الصالحين جنات تجري من تحت الأدوار إن الله لَيَنْذُرُ ذِكْرًا فَلْيَنْذُرْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ إِنَّ مَن يُطَافِئَن يَنْظُرُ فَيَنْظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ مَا يَرْهِمُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَالذين هاوا والصادقين ومن صاموا المدوس والذين اشرفوا والمجوس والذين اشرفوا ان الله يفصل بين يومين ان الله على كل شيء شهيد فرأى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمق والقمر, والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواء هو كثير من الناس وكثير أغلى للعذاب فَمَن يُهِنِ فَمَا لَهُ مِمَّن مُكْرِمٌ إِنَّ اللَّهَ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا الْقُصْمَ فِي رُمْيِ فَالَّذِينَ فَلَلَذِينَ كَرَّرُوا بُطِّعَ لَنَمْيَانٍ مِنَ النَّارِ يُصَلَّى مِنْ فَوْقِ رُؤْسِهِمُ الْحَمِيمِ ربِ ما غيبون ولا فتون ود نبيها يحل له نبيها من اساور من ذهب ولؤا ولناسهم في تاحره وهدو الى ضي من القوم وهم إلى صراط حميد إن الذين كفروا ويصدون عن الذي لناه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه إِذْ بَنَوْنَا وَأَنشَأْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ مَكَانًا بَيْن الإِذِينَ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرَكَعَ الْسُجُودَ وكرجالهم وعمل كل ظاهر يننن انفن عني ليشهدوا منابي عليهم ويذكروا اسم الله ايام مما علمان ويذكروا اسم الله أي ايام مما علمان علما وصفهم من أنعام فقلوا منها وأطعنوا ذائس الفقير ثم يغلقوا تفتهم ونمون ندرهم ونغلقوا من بيلة العديق ذلك ومن يغلقوا الطيم إلا ما لله فهو غير معين لربي واو ان الذين الانعام انا ما يغلا عليهم فتن برجس من الاوثان وجتن قولا زور حنما مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا طَرَقَ مِنَ السَّمَاءِ فَكَأَنَّمَا طَرَقَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَنقَّضُهُ طَيْرٌ أَوْ, أو تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ أَوْ تَهْوِي بِهِ في, فِي مَكَانٍ سَقِيعٍ ذَلِكَ وَمَن من شعر الله فإنها تقول ولوب لنبينا ما نبع إلى أجر مسمى ثم ما حيلها ثم ما حيلها لذي العقيق علي من سكن ليأكل رسم الله علما وزفاهم ليأكل رسم الله علما وزفاهم من بين الأمان فإلىهم إله واحد ملهم أسمى وبشر الذين يدعون في رمضان وجلد كل دوم والصادقين على ما أصابهم والذين الصلاة ومن ما رضعنا. الله عليها صواب فإذا وجدت ذنوبها فكنوا منها وأطعم الظالع المعدر كذلك اخترنا هذا لعلكم تشترون لن الله وقفرها لهم لكبر الله على لا ندافر وبشر المحسنين إن الله الدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يخف كل طوال كوكا الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّكُمْ مُهْلِمٌ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ يُؤْرِدُونَ الدِّيَارَ بِغَيْرِ حَقٍّ إِنَّهُمْ يَظْلِمُونَ ولو النَّاسَ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ لَنَسَفَ عَلَيْهِمْ في مصلوانع لهن من موانع وبيع وصلوات ومماجد يذكر فيها الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصر ان الله القوي العظيم الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ من وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بذلك فقد أجنب بقبله قوم موحي وعوى وثوروت وقوم إبراهيم وقوم لولوت وأصحاب مدين وخفب ممساة أهليل الكاثرين ثم أعظتم فكي ريئا ان لنا ومن يظلم من باوية فهي قاويه فهي قاويه على هم شنا وبئر و والذي ومصر مشين افلن يسيروا في الارض فتكون ننقلون يرون بنا ام اتانا يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصى ولكن تعمل تنور الذي في الخدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يغلق الله وعادا وإن يمنع عند ربك ألف سنة إنا لكلنا وينوالمن وليل ثم أفرضنا ثم أفرضها وإلينا يصلون قُل يا أيها الناس إنما أنا لكم نبي فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَوْضُوحٌ الَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَادِذِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ أو جَهَنَّمَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ إِنَّ فينسق الله ما يولي الشيطان ثم يلقم الضار آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يولي الشيطان بذنتنا للذين في قلوبهم وَإِنَّ ٱلضَّآلِّينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَإِنَّمَا ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ إِلَىٰ ولا يزال الذين كفروا في ضيقه حتى تذيقهم الساعه ضغتا حتى تذيقهم الساعه ضغطه او ياهيهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جددنا النعيم والذين تقروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذابونين ولذين هذا في زدن الله ثم أو أمان يؤمنون يرقا انما الله رزقا حسنا وان الله له هو الرازق لا يدخلنهم مضغى ان يطعم وان الله العليم الحليم ذلك ومن عاقب بد أعقب به ثم مبغي عليه ثم مبغي عليه لينصر الله إن الله لها أمو الضغور ذلك بأن الله يمونج نيل في يُرِيدُنَّا إِلَى وَأَنَّ اللَّهَ سَميعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ, الله وَالْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ نُمُوهَ انزلنا من السماء ماء ايمان فتثبت الارض ممطرا ان ان الله لقوي قدير له ما في السماوات وما في الارض وان الله له هو الحميد الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْكُنَّ تَجْرِي فِي بَحْرٍ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ النَّاصِرُ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ من ميتهم هم ميتهم إن الإنسان لكه لكل هم من جعلك لبنزك من ناسه فلا نازعنك الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هده الله أعلم بما تعملون الله يرحم بينكم يوم من يوم بما أنتم فيه تحتللون ألن نعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في من دون الله ما لننزل به سلطانا وما ليس لهم به عجل وما من ظالمين من نصير وإذا أصلا عليهم آياتنا بينات دعر من وجود الذين ونسلون عليهم آياتنا قل أفأنبههم بشبه من ذلك أن النار وعدها الضار لدينا كفر ونبس النصير فَإِنَّ بَعْنَا لِنْ دُّونِ اللَّهِ لَنْ يَطْلُقُوا بَادَهُ وَلَوَنْ تَمَعُ لَهُ وَإِنْ يَسْلُرُهُ شَيْئًا لَا يَسْتَنُقِضُهُ مِنْ ضَعْمَ الطَّالِمِ في من المنائك في رسل ومن الناس انما هازم يوم بسيط يا لما ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يا اي الذين امنوا ركعوا وانقذوا ربكم, ربكم وافعلوا الخير ولا تكونوا مثلقون وجاهدوا في الله حق جهاده هو الذي سبكم وما جعل عليكم من دين من حرام من لا يؤذيكم Dan wajahnya akan menjadi warisan bagi mereka yang beriman, dan mereka akan menjadi penengah من أولا ونعم من نصير